فكان قاب قوسين أو أذنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآ أفتمارونه على ما يرى فلقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ماذا غى البصر وما طرى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنسى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 ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتذا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى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 فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن التقا أفرأيَّالذي سَوَّلَ وَأَعْطَى قَلِيلَ وَأَكْدَ أَعْدَاهُ عِلْمُ الْعِبِفَهُ وَيَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى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 وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزودين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى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 والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى هدفة الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة اتَّمَّ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا